أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض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 ثاني اثنين إذ فِي في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن مَعَنَا معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِن تُرْخِفَ فَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ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 ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا قبالا ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سمعون لهم والله عليم بالظالمين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 ونَ الصَّلاةَ إِللا وَهُم كُسَال وَلاَا يُون فِقُونَ إِلا وََهُم, وهم كَالِهُون فَلَا تُعَجِبَكَ أَموالُهُم وَلَا أَولادُهُم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 وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِن أُعطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِلَّا مَنْعُوهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ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 إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الزقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله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 إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ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 نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم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 ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ ما قالوا قَالُوا قالوا قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَن أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَأَنَّىٰ يُؤْكَلُ خَيْرًا لَّهُمْ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 فَأَقَبَهُم نِفَاقَل فِي قُلُوبِهِم إلَ يَمِيَ الْقَوونَهُ بِمَا أَخْلَفُ اللَّهَ مَا وَعددُهُ وَ بِمَا كانَوا يَكذِبون أَلَم يَعلَوا أَ اللَّهَا يَعلَمُ سرَِّهُم وَنَجَوهُم وَأَن اللهَّهَا عََّامُ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 فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله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 وَبحكُ قلَليلَ وَبَكُ كثيرًا جَزَ أَ بماَا كانَ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 دُنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الْأَطْوَلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ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 الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجذر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من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 وَاخرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَاخرَى سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ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 قُلُوا الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ صَدَقَ الله الْعَظِيمُ